وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أحبة في الله نظرا لعظم شأن الصلاة وتهاون بعض المسلمين بها فإنه لا يسع الخطيب إلا أن يتكلم عن هذا الموضوع بين الفينة والأخرى ومن أجل هذا فهذه وقفة أخرى مع أعظم فرائد الإسلام بعد الشهادتين مع الصلاة التي هي عماد الدين أو عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة فإن صلحت صلح كل شيء فنحن مع الصلاة أيها الأحبة التي تبتلئ بها صفات المؤمنين كما قال الحق سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فهؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه أقاموا هذه الصلاة في هيئة خاشعة وإذا خشع وسكن القلب خشع السمع والبصر وخشع الوجه والجبين وسائر الأعضاء والحواس فروح هذه الصلاة وجوهر هذه الصلاة الخشوع حتى قال بعض أهل العلم قالوا صلاة بلا خشوع ولا حضور جثة هامدة بلا روح كالميت بلا روح وحينما رأى بعض السلف رجلا يعبث بيديه في الصلاة يلعب بيديه في الصلاة كما هو حال كثير من المسلمين اليوم قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ويصف الحسن رحمة الله عليه حال السلف في صلاتهم فيقول كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له الأبصار في صلاتهم الإنسان في صلاته ينظر إلى الأرض بخلاف ما نراه من حال المسلمين اليوم في صلاتهم فتجد بعضهم يرفع بصره إلى السماء وهو في صلاته والآخر يلتفت من حوله يمنة ويسرا ادخل الإنسان المسجد وينظر إلى أحوال الناس وهم في صلاتهم ترى العجائب واحدك يحكف راسه واحدك يشوف المقانة واحدك يعد الحويج وهكذا السلف كما قال الحسن رحمة الله عليه كان الخشوع في قلوبهم فغض له البصر بخلاف ما نراه اليوم أيها الأحبة وهذا كله اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد الشيطان يسرق من صلاة العبد من حسناته فيجعله يعبث بيديه في الصلاة يجعله ينظر من حوله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا أن الله عز وجل يقبل على العبد في صلاته ما لم يلتفت بينما بعض الناس يدخل في صلاته وهو سكران بسبب هموم الدنيا ويقف في صلاته وهو سكران ويخرج منها وهو سكران وهو أصلا لم يشرب شيئا من الخمر ولذلك لما سمع بعض السلف قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون قال كم من مصل لم يشرب خمرا وهو في صلاته لا يعلم ما يقوله أسكرته الدنيا بهمومها بعض الناس صلاته عبارة عن جسد يَهُو إِلَى الْأَرْضِ خَفْضًا وَرَفْعًا وَهُوَ لَا يَدْرِي مَاذَا يَقُولُ قَلْبُهُ مَشْغُولٌ عن هذه الصَّلَاةِ بِغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الصَّلَاةُ الَّتِي تُكَفِّرُ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهَا هِيَ الَّتِي أُدِّيَتْ حُقُوقُهَا وَأَكْمَلَ الْإِنْسَانُ فِيهَا الْخُشُوعَ ووقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بقلبه وقالبه هذا هو الذي يجد الراحه والطمانينه والحيويه والنشاط في صلاته حتى يتمنى بانه لم يخرج منها ابدا من هذه الصلاه لانها قره عينه ونعيم روحه كما قال امام المتقين صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاه جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه كان يحبها حبا جما اين هذا مما نراه اليوم اين هذا ممن يتخلف عن شهود الصلاه في المسجد واذا قام اليها قام كسلانا واذا دخل في الصلاه فهو ينتظر لحظة الخروج منها بلهف وشوق كبير لماذا؟ لأنه لم يتذوق في يوم من الأيام طعم هذه الصلاة حلاوة هذه الصلاة لذة هذه الصلاة الصلاة أيها الأحبة صلة بين العبد وربه وهذه الأمة في حاجة ماسة إلى اتصال بربها عز وجل والتقرب إلى مولاها سبحانه وتعالى فالغريب في الأمر أن بعض الناس يترك عمود الدين يترك الصلاة وتضعف صلته بربه سبحانه وتعالى ثم يستنكر أن ترفع عنه العافية وأن يحل به البلاء يقول كيف حل بي هذا البلاء لماذا حل بي هذا البلاء هذا أمر عادي إذا تخلى الإنسان عن ركيزة هذا الدين عن الصلاة تخلى الله سبحانه وتعالى عنه ولن يجد المؤمنون الراحة التامة إلا إذا رجعوا إلى ربهم عز وجل ولن يجدوا الراحة النفسية إلا فيما وجدها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولن يعيش العيشة الراضية الا كما عاشها قدوتهم واسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول لبلال اقيم الصلاه وارحنا بها ارحنا بها اما بعضهم اليوم فيقول للمؤذن اقيم الصلاه وارحنا منها حتى نذهب الى بيوتنا اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لبلال اقيم الصلاه وارحنا بها فالصلاه شأنها عظيم وهي آخر ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه على فراش الموت صلى الله عليه وسلم فعلها أيها الاحبه نور وعقامتها عصمه للدماء والأموال وكثرة الخطا إليها رفعة للدرجات وتركها كفر وشرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والتهاون بها والتكاسل عنها نفاق والعياذ بالله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات افترضهن الله عز وجل فمن أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه اقول قولي هذا وستر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام فيجد ربيعه بن كعب رضي الله عنه وقد غلبه النوم أمام حجرته صلى الله عليه وسلم وكان ربيعة بن كعب رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي له بوضوئه ويصب عليه الماء عند الوضوء فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وقد غلبه النوم حن عليه فقال له أطلب شيئا أحققه لك فماذا طلب ربيعة بن كعب رضي الله عنه؟ والله ما طلب شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية هذه الدنيا الزائلة أبدا صحابه رضوان الله عليهم كان حرصهم على الآخرة لا يلتفتون إلى هذه الدنيا فقال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة أسألك الله أكبر اسالك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني عن نفسك بكثرة السجود أعني هذا أمر كبير ويحتاج إلى مساعدة فأعني إذن على نفسك بكثرة الصلاة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة أيها الأحبة تبلغ بصاحبها درجه عاليه يكون بها مرافقا للانبياء في الجنه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجده يسجد لله مساله الاخلاص يركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لله رياء ابدا ما سجد رياء للناس انما سجد لله عز وجل الا كتب الله له بها حسنا ومحى عنه بها سيئه ورفع له بها درجه فاستكثروا من السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم وها انا اقول لاخواني واخواتي استكثروا من السجود وحافظوا على الصلوات فهي راس القربات هي مصدر البر هي منبع الخير هي مطهرة للقلوب من الذنوب فحافظوا على هذه الصلوات أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقيمين للصلاة وأن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم